عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أَلَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عملتم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 وخالدين فيها وبئس المصير ما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 على الله فليتوكل المؤمنون يا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 فتقوا الله ما استطعتوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم